قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذَٰلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَجَاءَ أَبَوَاهُ يَقُومَانِ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَاذَا آتَاهُمَا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 wa idha fa'alu الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسر وَأَك مود عَكُمين دَكُّمَس جد وَدَُمُخ لِصينَ لَ غُّ كَم بَدَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَ تون أن الن